بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامِّمْ رَى تِلْكَ آيات الْكِتَابَ وَالَّذِينَ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 وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعنام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 سالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار غا حلية أو متاع زبد مثله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 I'm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 ما أمر الله به أي يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبر بتيقى وجه ربهم وأقاموا الصلاة. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اولائك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم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 كذلك أرسلناك في أمتي قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلوا عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ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 ومشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم مَا لَكَ من الله من ولي ولا واقا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجر كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب